والانصراف إلى غيره والجواب أن الله على وعلا بيان في آيات كثيرة من كتابه العظيم أن تلك الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم وأبصالهم كالختم والطبع والغشاوة والأكنة ونحو ذلك إنما جعلها عليهم جزاء نفاقا لما, لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ذاغ الله قلوبهم بالطبع وَلَا ولاخلالك جزاء على كفرهم فمن الايات الدالة على ذلك قوله تعالى والطبع الله عليها بكفرهم أي بسبب كفرهم وهو نص قراني صريح بان كفرهم السابق هو سبب الطبع على قلوبهم وقوله فاما زاغ الله قلوبهم أيضا على الله قلوب قلوبهم هو زيرهم السابق وقوله ذلك بأنهم آمنوا ثم تفروا فطبع على قلوبهم وقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم رؤاه مارا وقوله ونقلب أفيدتهم وأرصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وقوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يفسدون إلى غير ذلك من الآيات الداء التي على أن الطبع على القلوب ومنعها من فهم ما ينفع عقاب من الله على القفل السابق على ذلك وهذا الذي ذكرناه هو وجه رد شبهة الجبرية التي يتمسكون بها في هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم وبهذا الذي قررنا يحصل الجواب أيضا عن سؤال يظهر لطالب العلم فيما قررنا وهو أن يقول قد بينتم في الكلام على الآية التي هذه أن جعل الأكنت على القلوب من نتائج العواض عن الله. أن جعل الأكنت على القلوب من نتائج العواض عن آيات الله عند التفكير بها، مع أن ظاهر الآية يدل على عكس ذلك، لأن العواض المذكورة سببه هو جعل الأكنت على القلوب، لأن أن من فروض التعليل كما تقرب في الوصول. في مسألة الإيمان والسنبيت كقولك يقطعه إنه سائف وعاقبه إنه ظالم فالمعنى يقطعه لعلة سرقته وعاقبه لعلة ظلمه وكذلك قوله تعالى فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أي أعرض عنها لعلة جعل الأكنة على قلوبهم لأن الآيات الماضية دلت على أن الطبع الذي يعبر عنه تارثا بالطبع وتارثا بالخسر وتارثا بالأكنة ونحو ذلك سببه الأول لعراض آيات الله والكفر بها كما تقدم إضاحه وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروفان الأول أن يقال ما مفسر الضمير في قوله أن يفتحوه وقد قدمنا أنه الآيات في قوله في قوله ذكر, بأ... ذكر بآيات ربه بتضميع الآيات مع القرآن فقوله أن يفقهوه أي القرآن المعبر عنه بالآيات كما تقدم يضاحه قريبا السؤال الثاني أن يقال ما وجه إفراد الضمير في قوله ذكر أن أن يقال ما وجه إفراز الضمير في قوله ذكرى وقوله أعرض عنها وقوله ونسي ذكره. أن يقال ما وجه إفراز الضمير في قوله ذكرى وقوله أعرض عنها وقوله ونسي ما قدمت ذه مع الاتيان بصيغة الجمع في الضمير في قوله إن جعلنا على قلوبهم أشنة أن يفقهوا وفي آذانهم أقراب. مع أن مفسر جميع الضمائر المذكورة واحد مفسر جميع الضمائر المذكورة واحد وهو الاسم الموصول في قوله ممن ذكر بآيات ربه الآية والجواب هو أن الإفراد باعتبار نفضي من والجمع باعتبار معناها وهو كثير في القرآن العظيم والتحقيق في مثل ذلك جواز مراعاة اللفظ ثارث ومراعاة المعنى ثارثا وصى خلافا لمن زعم أن مراعاة اللفظ بعد مراعاة المعنى لا تصح والدليل على صحة ذلك قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تهتيال أنهار خالدين فيها أبدا فدحتنا الله له لفقا فإنه في هذه الآية الكريمة راعى لفظا من أو أولا راعى لفظا من من اولا فأفرد الضمير في قوله يؤمن وقوله ويعمل وقوله يدخله وراع المعنى في قوله خالدين فأتى فيه بصيرة الجمع ثم راع اللفظ بعد ذلك في قوله قد احتى الله له لصة وقوله لا يصطهوه فيه وفي كل ما يشابهه من الأنفاق وجاء لمعروفان بعلماء التفسير أحدهما أن المعنى يجعل على قلوبهم أكنة لأن لا وعليه فلن نافية مكذوفة دل المقام عليها وعلى هذا القول هنا اقتصر أفن الجليل الطبري والثاني أن المعنى جعلنا على قلوبهم أكنة كراهة أن يفقهوه وعلى هذا فالكلام على تقدير, على تقدير مغاف وأمثال هذه الآلات في القرآن كثيرة والعلماء في كلها في كلا الوجهان المذكوران كقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا أي لأن تضلوا أو كراهة أن تضلوا وقوله إن جاءكم فاسق بنبين فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة أي لأن لا تصيبوا أو كراهة أن تصيبوا وأمثال ذلك كثيرة في القرآن العظيم وقوله تعالى أن يفقهوه أن يصهموه فالتقوا ومنه قوله تعالى ما لها القوم لا يكادون يفقهون حديثا أن يصهمونه وقوله تعالى قالوا يا شعيب ما يسقه كثيرا مما تقول أيما ما نفهمه والوقر وقال الجوهري في صناحه الوقر بفتح الثقل في الأذن والوقر بالكسر الحمل يقال جاء يحمل وقرة وأوقرة بعيرة وأكثر ما يستعمل الوقر في حمل البذر والخمار انتهى وهذا الذي ذكره الجوهري وغيره جاء به القرآن قال في ثقل الأذن وفي آذانه مطار وطارة الحاملات وطار إن شاء الله الحمد لله الحب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا البحر هي عندنا الله عز وجل ربت الأسباب بالمشببات، فالهداية لها أسباب، والشقا له أسباب، أي صلاح القلوب وصلاح الأعمال له أسباب، يأتي بها المكلف والشقا والضلال له أسباب يأتي به المكلف والله عز وجل هو مقدر الخير والشر وهو المقدر السعادة والشقاوة وقد علم الله ذلك وكتبه وقدره جرى به القلب الشقي قد كتب والسعيد كذلك قد كتب والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل ميسر لما خلق له فمن الناس الذين سبقت لهم من الله الحسنى في دقول الجنة ومن أهلها إما دخول الجنة بدون أن يمسه العذاب وهؤلاء أصحاب الإيمان الكامل وإما دخول الجنة بعد أن يمثل الأذاب وهؤلاء الذين خلصوا عمل صالحا وآخر سيئا وقبل الله عز وجل أن يعاقبهم بذنوبهم لما آبهم الجنة لما معهم من التوحيد والصلاة وهي من أسباب السعادة من أسباب بكل الجنة وأن الشطى له أسبابه يقوم بها الإنسان وجعل الله في الإنسان المكلف قدرة واختيارا ليفعل الخير وقدرة واختيار يفعل بهم الشر وقد أنزل الله عليه الكتاب وأرسل إليه الرسول فيه الأمر بالخير وترك الشر وبيان ما يترتب على ذلك والتحذير من الشر وبيان ما يترتب عليه لكل أمتين من الأمم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير كل ذلك جرت به الأقدار وقضى الله به تبارك وتعالى وابتلى الأمة بالشر وابتلاهم بالخير فمن فعل الخير من الأمة الله فبفضل الله ورحمته وتوفيقه له ثم بكشبه هو الذي عمله الأبد هو المصلي الذي صلى هو المصلي والمتصدق هو المتصدق يجزى على صدقته والعامل للصالحات على اختلاف أنواعها عمله ينسب إليه ويؤجر عليه لأنه قام به ولم يتكل على ما كتب لأنه لا يدري ما هو الذي كتب لا يدري أحد من الأمة أهو من أهل النار أو من أهل الجنة ولا يدعى كذلك عن أحد أنه من أهل النار أو من أهل الجنة حتى ينظر على أي شيء يموت إن مات على القفر فتلك علامة أهل النار أن يموتوا كفاراً مشركين تبطبع الله على قلوبهم بسبب أعمالهم السيئة وإن مات على التوثيد والصلاة والعبادة فهذا عنوان السعادة فالمقصود إن هذا البحث لأن لا يقال لماذا طبع الله على قلودهم وسمعهم وأبصارهم فلا تعي قلوبهم الحق ولا تسمع آذارهم الحق وكلمات الحق ولا تنصر أعينهم طريق الحق لأن الله قد جعلها غير صالحة لذلك ما هو السبب؟ السبب من عند المكلف أتى بما سبب تعطيل هذه الحواس وهو إعراضه عن آيات الله وعن دعوة المرسلين وكثيرا من الآيات تجد فيها السبب مضرون بالعدام فبما نجرهم ميثاقهم لعنهم قدم إيش العمل السيء وهو نقض الميثاق الذي بينهم وبين الله أن يعبدوه ولا يشركون به شيئا فنقضوا الميثاق فجاء دور العقوبة فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن موادئهم إذن سبب الشكاوة وسبب العقوبة الدنيوية والأخوية تأتي من قبل المكلف يأتي يتعاطى أفعال الشر على اختلاف أنواعها فيعاقبه الله عز وجل فيجعل سمعه وبصره وقلبه لا تعي هذه الحواس شيئا ولا تفقه من الخير شيئا ولا تقبل من المعروف شيئا إذا قال عز شأنه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أي بدأهم هم بالزيق زاغوا عن الحق وأقبلوا على الباطل فرتب على ذلك عقوبة الله أزاغ الله قلوبهم لأنهم فاشقون وأما من أتى بأسباب الهداية واسباب النعمة فهو الذي يأتي بصالح الأعمال قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا فذكر السبب آمنوا بكل ما يجب الإيمان به وعملوا الصالحات صدقوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم هذا السبب ما هو الجزاء كانت لهم جنات الفردوس نزل خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وكذلك قول الله عز وجل عن المهتدين والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم الذين اهتدوا طلبوا الهداية وسعوا في نيل الهداية هداية قلوبهم وهداية أنفسهم وجوارحهم طلبوها صادقين وسعوا في تحصيلها لهم زادهم الله هدى على هداهم وضاعف لهم المثوبة تتابع الجزاء الحسن لهم في الدنيا والبرزخ والآخرة كثيرا ما تجد أن الله يكرم الجزاء بالعمل سواء كان العمل حسنا يكون الجزاء من جنسه أو كان العمل سيئا يكون الجزاء من جنسه وهذا له أمثلة في القرآن كثيرة جدا ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ملما ولا هم عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي من كل محنة وكربة وفتنة ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. <تصفيق> إلى غير ذلك من الآيات التي فيها اجتماع السبب والجدار، اجتماع العمل والجدار. هذه عقيدة المؤمنين. لا يقولون لماذا تبر الله الكفر؟ على الكافر والفشق على الفاشق ولماذا منح الله الهداية للمهتدي فآمن وعمل حتى لك الله على ذلك هذه لا يقولها أحد من أهل السنة أبدا لأن في ذلك أثر على الله فلا يجوز لأحد أن يقول لماذا قدر الله على فلان الخفر فعذبه ولماذا قدر الله على فلان أن يسرك كلها قد قدرت أن يسرك أو يبتل أو يزني ثم يعاقبه على ذلك هذا الأسلوب لا يجوز لأحد أن يتفوه به ولا يجوز لأحد أن يعتقده أبدا ولا يقال لماذا وصف فلان لعمل الصالحات ويسرف فلان لعمل السيئ لا يقوله المؤمن عرف الله وقدره حقاً أبداً لكن يعمل الإنسان ويعلم أن الخير والشر مقدران وأن الله الذي هو لن قدرهما لا يجوز لأحد من خلقه أن يعترض على تجديدنا بل يؤمن ويصدق وفي الحديث لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه جميعا لعذبهم وهو غير بالم لهم فبطل قول أهل البدع من الطائف الجبرية من المعطلة طائفة شمى الطائفة الجبرية هم الذين يعترضون على الله فيقولون إن الله قدر على العبد الكفر والفسوق والإسيان قدر عليه ذلك والعبد لا قدرة له ولا فعل له الله عز وجل هو الذي فعل ذلك. ينسبون الفعل إلى الله عز وجل، أي ما فعله الناس من الشرور يقولون الفاعل الحقيقي هو الله. لما قالوا لأنه هو الذي قدر. ونسبة العمل إلى العبد المكلف عند هذه الطائفة الظاللة نسبة العمل إلى العبد المكلف مجال. أي ليس حديثة والفاعل في الحديثة عندهم هو الله تبارك وتعالى يلزم من قولهم هذا أن الله يظلم العباد يعني يؤذب الظالم العاصي وهو ظالم له وهذا هو من لازم قولهم لكنهم لا يصرفون به ولا يقولونه ولكن من لازم قولهم أن الله يعذب العاصي وهو ظالم له وهذا باطل فالطائفة هذه الجبرية المعطلة الذين يقولون العبد مجبور مجبور على أفعاله كيف؟ قالوا لأن الله هو الذي قدر عليه قدر عليه القفر قدر عليه المعصية وقدر عليه كل شيء فكيف يستطيع أن يتخلف العبد من تقدير الله؟ إلى الحقلية ما فيه اكتباع للنقل كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فمن قل علمه يقول صحيح ومن أعطاه الله علما ودور بصيرته يؤمن بأن القضاء والقدر قد نفد وأن الله عز وجل هو العالم بالأول والآخر الظاهر والباطن بمن يصلح للخير ومن لا يصلح للخير ومن يعني يستحق أن يعاقب بالعقوبات العاجلة والآجلة ومن يستحق أن يثاب عاجلا وآجلا فقضى الله على ذلك وقضاءه وحكمه كله شكمة وكله عدل وكله رحمة وكما سبق لو عذب الناس جميعا عذبهم وهو غير ظالم لهم هذا البحث جمغى أن يعرفه طلاب العلم حتى لا يبقى الإنسان في حيرة أو في شك أو يظن أن نصوص الكتاب والسنة ينادق بعضها بعضا وإنما يصدق بعضها بعضا الله الرحمن الرحيم قال الإمام النسائي رحمه الله في كتاب الطهارة باب بدء التيمم قال أخبرنا كتيبة عن باب بدء التيمم قال أخبرنا كتيبة عن عن عبد الرحمن للقاسم عن أبيه العائشة قالت صرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو ذات الجيش إن قطع أفد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفماته وأقام الناس معه وليس على ما وليس معهم ما فأت الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس ما، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس ما، قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فما منعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخبي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقدة تحته والحديث صحيح والحمد لله والسلام عليكم الله. التيمم رصة والوبوء أجيمة والطهارة بالماء أجيمة والتيمم بالتراب رصة عند الحاجة إليها هذه الرصة التي هي التيمم عند فض الماء أو عند عدم القدر على الماء أو عند عدم القدر على شرائه ولو كان موجودا سببها هو ما ذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قومه وأصحابه في سفر وكان إذا خرج أقرأ بين نشائه فمن خرجت لها القراءة سافر بها ومن هذه السفرة سافر بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان لها عقد والعقد هو ما يوضع في العنق للنساء فسجد فأخذوا يلتمسونه فما وجدوا إذا أراد الله شيئا جعل له سببا ما وجدوه فثبسوا من أجل أن يلتمسوه وليس معهم ما وأدرقتهم صلاة الصبح وليس على ما فكان الناس في حرج لأنهم لا يعرفون التيمم ما نزل قبل ذلك شيء في التيم فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فانسعوا بوجوهكم أيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليتخركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون إلا والناس في فرح شديد بهذه الرصة التي ليست لتلك السرية وإنما هي رصة عامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة من حضر عليه الوقت وليس عنده ما أو حضر الوقت ولا يبذر على استعمال الماء لمرض أو حظر الوقت وفيه ماء يباع ولكن لا يبذر على شرائه لا يملك الثمن يتيم من الحد عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر يتيمم وكيفية التيمم جاءت الأحاديث بكيفيتين الكيفية الأولى أن يضرب المسلم بيديه الأرض هكذا في الحصائد حتى يعنق فيها الثراث ثم يأخذها وينسخ فيه هنا ثم يمسحوا نسحا كاملا كما يمسحوا بالماء ثم يمتح يمين بالشمال والشمال باليمين بطونها ودهورها ثم يحلي وهذه أربح صفات والصفة الثانية ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفتين وهذه حديث فيها بعيد فالصفة الأولى وأرجح كما في حديث عمار حديث عمار قال كنا أنا وعمر بن الخطاب في الإبل فحبرت الثلاث ونحن على غير ما وقد أجنب أحدث اختلنا قال فأما عمر فلم يصلي على الأصل وهو أنهم ليس هنا كما، وأما أنا قال فتمعقت في الصعيد كما تتمعك الداب يعني عرض نفسه على الصعيد تدلب ليصيب التراب جسده جميعا اجتهابا قال فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك إنما كان يكفيك يقول لعمر عمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هذا وضرب بهما على الأرض ثم نفخ فيهما فمسح الوج ومتح الكفتين وهذا الحديث أقوى من حديث الضربتين هذا هي ما يتعلق بيه سبب هذه الرخصة وكيفية فعلها وما يجوز للمسلم أن يستعملها سواء في شهر أو في حظر نعم. باب التيمم في الحذر. قال أخبرنا الربيع بن سليمان. قال حدثنا شعيب بن سيفي عن أبيه. عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباد أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحالف بن الصمة العنصاري فقال أبو جهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل ولقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام والحديث صحيح قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلامه عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي أن رجلا أتى عمر فقال إني اجنبت فلم أجد الماء قال عمر لا تصل فقال عمر لا تصلي فقال عما بن ياسر يا أمير المؤمنين أما تذكروا إذ أنا وأنت في سرية فأجلبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعقت في التراب فصليت فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال إنما كان يكفي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نفق فيهما ثم نسح بهما وجهه وكفين وسلم تشك لا يدري فيه إلى المرققين أو إلى الكفين فقال عمر نوليك ما توليت والحديث صحيح قال أخضرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا أبو اللحوة عن أبي إصحاق عن ناجية بن خفاف عن عمار بن ياسر قال أجلبت وأنا في الإبل فلم أجد ماءا فتمعك في التراب تمعك الدابة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال إنما كان يجيك من ذلك التيمم وهو صحيح بما قبله باب التيمم في السفر قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمار قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولاة الجيش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقدها من جزع من الرصار ففبث الناس ابتغاء عقدها, عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيب عليها أبو بكر فقال حبست الناس وليت معهم ماء فأنذر الله عز وجل رفص تتيمم بالصعيد قال فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب وانبطون أيديهم إلى الآباط والحديث صحيح والحديث صحيح إلا كما أسلكتو حديث عمار أرجح أرجح من هذا الحديث والعمل عليه عند أهل العلم وأنه ضربة واحدة للوجه والكفين للوجه والكفين وليس إلى الإدفين ولا إلى المرسفين فهو إن كان صحيح لا يقايم حديث عمار بن ياسف ونحن لمعيني و يجد الماء بعد ذلك يعيد الرضوء لا ما هو لازم وقد صلا إذا كان قد سيمم وصلى ووجد الماء لا يلزم أن يعيد ما عمل اغتسال نعم, نعم. يغتسل من جلابة لأنه هذا وارد الله عليك يا رسول وردت على ثلاثه اوجه المجد الاول كما في قول تعالى تبارك الذي بيده الملك المجد الثاني كما في قوله تعالى بل يداهما مبسوطتان المجد الثالث الجن كما في قوله تعالى خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعام السؤال كيف ننسق بين هذه الوجوه أوفيق بين هذه النصوص التي جاءت فيها لفظ اليد، لفظ الأفراد، ولفظ الكثنية، ولفظ الجمع. يبين لك أن مجيء هذا لفظ اليد، تبارك الذي بيده الملك. هذا مراعاتا لمواصفة المضاف للمضاف إليه. المفرد المفرد المضاف بمنزلة اسم الجنس يشمل الواحد والاثنين والجمع. فصح التعبير بلفظ المفرد. اللفظ المفرد يعد فيدخل فيه الواحد والاثنان والجماعة وأن ورود اليدين بلفظ تثنية فهذا هو الحق أن لله عز وجل يدين اثنتين صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله لا تشبيه ولا تنسيل ولا تعطيل ولا تأويل وأما بلف الجمع فهو للمشاكلة بين المضاف والمضاف إليه كما في قوله أو لم يروا أن خلقنا لهم من عملت أيدينا فهم لها مالكون فلما كان نا يدل على الجمع وهو مضاف إليه جاء لفظ المضاف مجموعا لتحصل المشاكلة بين المضاف والمضاف إليه وبهذا يتم الجمع كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في الحموية سيد يقول رجل وقع بينه وبين زوجته في ونوى ونوها ليطلقها ولكنه لم يتحدث فهل يقع الطلاق؟ لا يتعطى بالنية, بالنية على الغول الصحيح لا يتكلم لو يكتب اما مجرد النية بدون نطق ولا شيء لا يتعطى بالنية على الغول الصحيح ثان يقول هل تعالى واجعلنا على قلوبهم أسمة من يفطهوه وفي آذانه مطرى دليل على انه لا يلزم من فهم الحجة الرسالية في المسائل الظاهرة مثل التوحيد وإنما يلزم بلوغها فقط ومن فرق بين الفهم والبلوغ كيف؟ okay. قول الآية وجعلنا على قلوبهم دليل يعني هل فيها, فيها دليل؟ على, على أنه لا يلزم من فهم حجة رسالية في المسائل الظاهرة مثل التوحيد وإنما يلزم بلوغها فقط يلزم بلوغها لأن الحجة رسالية في هذه الأصول يلزم بلوغها ومن بلغه عليه أن يصحح الحكم فالحجة هي الحجة الرسالية إذا بلغت الناس رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فابتانت عليهم الحجة نعم ومن فرق بين السهم والبلوغ ومن فرق بين السهم والبلوغ والبلوغ نعم في صرف فيه ناس تبلغهم الفجة الرشالية ولكنهم لم يسألوا عنها ولم يعتنوا لذلك بذلك يكون قد قامت عليهم الفجة وإن لم يفهموا لأنهم قصروا وهذا يعني في فرق بين الناس قد يكون بعض الناس في أماكن يماكن العجم لا يفهمون اللغة العربية ولم يستطيعوا الوصول إلى من يسألونه لذي يؤذر حتى تقوم عليه الفجة بفهم ما جاء في الرسالة وأما الذي يمكن أن يعرف وأن يتعلم وأن يسأل فلا عذر له فالفجة هي الفجة الرسالية نعم أحسن الله إليكم ما هو صرف بين الكسب عند أهل السنة والكسب عند الأشاعر كيف؟ الكسب عند أهل السنة وعند الأشاعر الكسب عند أهل السنة الأمل مراد به الأمل والأشاعر راجع المعنى انشاء الله الراجع على أي شيء يعني يتأولونه يراجع يؤجل هذا السؤال يؤجل نبحثه يقول السائل هل الضلاق في نحظة الغمض يطعم لا هذه الأسئلة من عندما <تصفيق> من عندنا <تصفيق> من عندنا ففي أماكنها توجه طرق هذا السؤال أحسن الله وإليكم يقول <تصفيق> السائل ماذا علي إلا سمعتم من يطعم في علماء أهل السنة واجب النصيحة فانصح له حتى لا يقع في ذنب وإثم وانت تشمع مرع منكم وقام فتغيره بيده فإلا ما استطع فبلشانه فإلا ما استطع فبقلبه ما دونك تدبر في لشانك فبين له وانصح وإذا لم ننتصف إثمه عليه برئة ذنباته قام يقول السائل إذا تزوجت المرأة بغير مهر وهي راضية هل يصح العقد؟ يصح إذا رضيت ووهبت مهرها لهذا الخاطر أما المهر استحبته مهر المثل اشتحبته فإذا وهبته للخاطر فلا حرج يقول السائل هل نسح على الحجر أو الحجر على الحجر الذي توجدت المساجد يتم جائز أم أنه واجب تيمم بطراب ماذا ظاهر الجبار أم سبحانه تعالى فتيمم صعيدا طيبا قال المفسرون ما له غبار يعلق في اليد فإذا وجد المسلم الصعيد الطيب لا يعدل إلى غيره أن إذا لم يجد ولم يجد إلا غيره من حجر أو أرض صيدة أو ما شكل ذلك فليتيمم عليها ولا حرج عليه المهم أنه يبحث عن التراث فإلا وجده تيمم في أي مكان من أي شيء كان مما تصاعد على وجه الأرض نعم مرضى إذا, إذا كانوا في المستشفى يقول مرضى إذا كانوا في المستشفى يطلبون يطلبون فراب يطلبون فراب في باقة في كيس يبذل الإنسان جهده ما. يقول السائل سهى إمام مسجد وصلى العشاء ثلاث ركعات وتمعن على ذلك المؤمنون فلما رجع بعضهم إلى بيته سال بعض ضابط تعرفوا أنهم صلوا ثلاث ركعات فقضوا تلك الركعة في البيت هل هذا الوقت يعتبر فاطلا طويلا وماذا عليهم هل يعيدون الصلاة أم عملهم هذا الصحيح هذا إذا كان وصلوا إلى بيوتهم وتذاكروا الأمر عليهم أن يعيدوا الصلاة أن الفاطل طويل عليهم أن يعيدوا الصلاة وينبهوا الإمام إن أمكن ليعيد الصلاة أسل عبر الشركة يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة واضح المعنى الضلال غير الهداية كل بدع من البدع المحدثات فهي ففعلها ضلال والضلال غير الحق الباطل الضلال هو الباطل كما قال الله عزوجل فما ذا بعد الحق إلا الضلال إذا فالبداية غير الحب. الصالح الأخير يخرج الصالح في بعض الدول في في ليلة تنسم الشعبان إلى البيوت ويرتون الحلويات ويرتون الحلويات وغير ذلك ويسمى عندهم بحق الليلة. وما هذا العمل وما نصيحتكم أجزاكم الله خيراً؟ هذا العمل عمل باطل لأنه بدعة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشده إليه. ولا فعله الخلفاء الراشدون وهو من المحدثات التي لا يجوز أن يعملها الناس في مجتمعاتهم ويجب أن تنكر من ذوي العلم صلى الله وسلم على نبينا محمد